معن فنر ق بأنفسنا ونزيل ما آسيا ماضينا والنباء عصر نملأه عملا بجهود آياتنا ونقي. جسوراً من فقة ودروعاً حقاً تحمينا ونضيء عقولاً ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم شباب في الحلقة الأولى من برنامجنا الشبابي جدا أحلى شباب النهاردة جماعة بإذن الله هتبقى حلقة المقدمة واحنا محتاجين حلقة كاملة عشان نعرض فكرة البرنامج إن شاء الله لأنها بإذن الله برنامجنا مش مجرد برنامج تلفزيوني عادي بل هو فكرة كبيرة إن شاء الله لمشروع شبابي عالمي كبير أوي ممكن يغير مصر والعالم كله إن شاء الله حلقتنا يا جماعة تلت أجزاء الجزء الأولاني إن شاء الله بعنوان مين هم؟ أحلى شباب ونقصد إيه بأحلى شباب الجزء الثاني إن شاء الله هنتكلم عن فريق أحلى شباب المجتهد اللي مكسر الدنيا ما شاء الله الناس اللي متابعة على الفيس سواء فريق الشباب أو فريق البنات والمفاجآت الرهيبة والإنجازات. الجامدة ما بينهم وبين بعض الجزء الثالث إن شاء الله هنتكلم عن خطتنا في برنامج أحلى شباب وضيوفنا وهنعمل إيه وهنتكلم عن إيه إن شاء الله باختصار في البداية كده يا جماعة لو عاوزين نعمل للفكرة إيجاز كده وإجمال قبل تفصيل في سطر واحد باختصار شيء جدا إحنا في أحلى شباب بنحاول إن إحنا نجمع ما بين ثلاث حاجات الثلاث حاجات دول يا جماعة كل حاجة فيهم بتبتدي بحرف الته الثالث حاجات دول هم التدين الحاجة الثانية هي التفوق سواء الدراسي أو المهني والحاجة الثالثة هي التطوع سواء في الأعمال الخيرية أو في أعمال الخدمة المجتمعية فاحنا بنقول الأساس فكرتنا يا جماعة إنها تلاتة فيه. مسلس كده على الرأس المسلس الته بتاعت التدين ثم الته التاني التفوق الدراسي والمهني والته التالتة هي التطوع والعمل الخيري والخدمة المجتمعية وفريقنا جماعة متكون من فريقين فريق خاص بالشباب وفريق خاص بالبنات عندنا بيج جميلة ما شاء الله من أجمل البيجات اللي ممكن تخشوا عليها في حياتكم إن شاء الله هيتعرض لكم اللينك بتاعها تحت في الشاشة كذا مرة خلال الحلقة إن شاء الله البيج بتاعتنا بعنوان أحلى شباب. وفي عندنا جروبين جروب خاص بالشباب وجروب خاص بالبنات والجروب بدأ بالفعل بفضل الله من حوالي أسبوعين والحمد لله معنا لحد الوقت أكتر من أربع تلاف شاب وبنت من أفضل ما يكون ومن أحلى شباب بجد اللي عاملين شغل جميل جدا هنشوفه إن شاء الله ونتفرج عليه في الحلقات الجاية إن شاء الله قبل ما نتكلم في أي تفصيل يا جماعة أريد أن أول سؤال إيه هو السؤال ده؟ يا ترى يا يا جماعة من وجهة نظركم لو احنا سألنا سؤال وقلنا مين هم أحلى شباب؟ يا ترى من وجهة نظركم يا جماعة مين هم أحلى شباب؟ تعال ما نبدأ بالشباب الأول لو لك من وجهة نظرك مين هم أحلى شباب؟ ممكن واحد يخطر على باله ويقول لي والله احلى شباب والله ينخلني احلى شباب دول اه شباب اه وسيم وشباب طويل وفت اه اه جدا شباب غني ومعاه اه فلوس اه اه كتير اه شباب اه لابس احدث اه اه اللبس احدث موضة كل لبسه توكيلات وماركات عالمية عامل شعره احدث تسريح الشعر لابس افضل لبس الشوز Choose أغلى موبايل عربية آخر موديل ويأرض تهدي نعليك أدي طيب لما نيجي نسأل بنات ونقولك من وجهة نظرك يا ترى مين هم أحلى بنات من وجهة نظرك ممكن بنت تقول أحلى بنات أوه. أحلى بنات دول ملكات جمال بنات جميلة جدا يعنيها ملونة شكلها حلوة قوي عاملة أحدث تسريح شعر لابسة على آخر موضة بنات ستايل جدا حتى أغلى مكياجات بتستخدم أجمة برفيوم لما بتخش المدرج في الجامعة المدرج كله بيتقلب السؤال يا جماعة هل يترى هم دول فعلا أحلى شباب؟ هل يا ترى هم دول فعلا أحلى بنات للأسف جوجل نفسه لما بنيجي نعمل سيرش عليه عن كلمة أحلى شباب تلاقيه جيب لك ايه صورة ولاد بقصة وشباق أمور وحاجات كده فالأسف يا جماعة في سوء فهم الكلمة أحلى شباب والمعنى الحقيقي لكلمة أحلى شباب طيب اللي احنا عاوزين نسأله يا جماعة والسؤال الأهم يا ترى مين هم احلى شباب عند رب سبحانه وتعالى يا ترى مين هم احلى شباب عند رب سبحانه وتعالى من هم احب الناس الى الله سبحانه وتعالى من هم احب الشباب الى الله سبحانه وتعالى عايزين نبدأ يا جماعة بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفهم به النقطه دي وايه مقياس الجمال والحلاوه في الشباب والناس عند ربنا سبحانه وتعالى عايزين نتفق يا جماعة ان شاء الله وتبقى عاده في برنامجنا ان شاء الله في احلى شباب اللي قاعدين معانا وبيتفرجوا علينا دلوقتي وكل المشاهدين ان اول ما نقول حديث نسمع الصلاه على النبي صلى الله عليه توصل لنا الحاد للستوديو هنا ان شاء الله الحديث الاول معنا جمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الحديث الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ده معناه إيه؟ ده معناه إن مش أحلى شباب هم الشباب الوسيم اللي شكله حلو قوي هم شباب الفت جدا للعضلات جدا أحلى شاب ده ما هواش مستر إيجبت ما هواش أفضل فورمة ساحل السنادي واللي كسب في المسابقة والكلام ده لا مش شرط أبدا لا أفضل شباب عند رب صحة تعالى نحسبهم الشباب الأفضل والأنقى قلوبا والأفضل عقولا والأحلى أخلاقا وتدينا واكتهادا وأعمالا طيب واحد يقول لك طيب والأجسام والكلام ده تلاقي أن فيه رواية تانية للحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقنا على الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم عشان بيكلون مع الجسم. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ورأو الحديث سيدنا أبو هريرة يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه إلى صدره هو ده فعلا محل نظر الله سبحانه وتعالى جماعة القلوب فعشان كده عشان نفهم الكلمة صح بقى والمعنى صح نحن نقصده بأحلى شباب إن أحلى شباب هم الشباب الأحلى قلوبا والأحلى عقولا والأحلى أعمالا طيب يا جماعة عاوزين نشوف إيه المقصود بكلمة القلب الحلو وتقصد إيه بالقلب الكويس هنلاقي يا جماعة في حديث جميل جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برضو بيقول لنا الفرق ما بين القلوب مين يا ترى قلوب أحلى شباب وإيه هي يا ربنا يعافينا القلوب التانية ريت نسمع مع بعض يا جماعة الحديث الجميل ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودة وفي رواية تانية يا جماعة عودا عودة عودا عودا ده لا نعناب كل شوية طيب في إيه اللي يحصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء طيب وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود كالكوز مجخياً أسود مرباداً كالكوز مجخياً الكوز مجخياً جماعي نعم زي الكوز المقلوب ربنا عافينا منتكس الفطرة لو الكبالي قدامي دي مقلوبة هل تقدر أنها تحمل أي خير؟ ربنا عافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول حتى تهوض القلوب على قلبين قلب أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هواه ماشي بدماغه ده كل اللي بيخطر على باله طيب والنحية التانية الجميلة بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب الآخر بقى جماعة القلب الجميل اللي كان بينكر الشهوات والشو والشبهات وقلب أبيض كالصفاء لا يعرف المعروف وينكر المنكر وشوفي الكلمة الجميلة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهي بها الحديث لا تضره فتنة في زمن الفتن اللي احنا فيه ده يا جماعة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ط ايه موضوع القلبين دول ونفهمها ازاي وياريت لو تشرحنا الحديث بشكل بسيط شوية صلوا النبي يا جماعة باخصى شايد جدا لو نيجي نمسك حياة شاب وحياة فتاة من اول ما بيصحى في بداية يومه لحد ما بينام اخر اليوم لما نيجي نشوف يا جماعة بعض الشباب اللي مبتلى ربنا يعافينا بعادة زي عادة التدخين هلاقي ان في مشكلة كبيرة عند بعض الناس لما بيجي يقوم من النوم انه يبقى عاوز يشرب نفسه الأمر بالسوق قبل ما يفتر و قبل ما يأكل وقبل ما يعمل اي حاجة عاوز انه يشرب سجارة معينة فدي اول فتنة بيتعرض لها والوقت الاختبار قدامه يا ترى هيستجيب لهذه الفتنة هيبقى اشربها وهيشرب هيشرب السجارة دي ولا هينكرها ويقول لا انا مش هبدأ يومي بمعصية ده لسه ما عملتش حسنة في اليوم دي نقطة الأولية ودي أول اختبار الشاب اللي أمو شرب سجارة نوكتت في قلبه كأنه اتعمل عارفينه كمان لما يكون في قلب أبيض جميل كده خلاص وانت تجيب ألم حبر وكوبا أسود وقاعد كل ما صية بنقط صودة نقطة صودة نقطة صودة نقطة صودة لحد ما القلب الأبيض الجميل يتحول لقلب أسود فهي دي يا مع الكلمة وقلب أسود مربدا شديد السواد كالكوزي مشخيا ربنا عافين طيب ده أول مصحة من النوم ماش وهو نزل في الشارع ورايح في طريق الجامعة يلاقي ايه يا جماعة يلاقي ان هو ماشي وهو بيركب المواصلات يلاقي ان في بنات مثلا لبسة لبس معين او ليها شكل معين فتتعرض عليه الفتنة التانية يا ترى هتغض بصرك وتنكر الفتنة دي ولا هتشربها وهتطلق بصرك فمن هنا هيتحول القلب, القلب من اثنين يا جماعة الشاب اللي هيغض بصره كل نظرة بينظرها بنكتة سودة في قلبه والشاب اللي بيغض بصره كل مرة بيغض فيها بصره بنكتة بيضة في قلبه بعد كده يا جماعة لما نشوف الشاب ده اول مراح الجامعة وهو قاعد في المدرج تيجي فتنة جديدة بنت تحاول انها تتعرف عليه او الناحية الثانية بنت هي اللي هي واقفه مثلا في مكتب تصور ورق ولا حاجة شاب هو اللي يجي ويحاول ان هو يتعرف عليه ولا ايه والله الورق اللي معاكي ده انا حضرت محاضر كذا طب انت ما حضرتيش محاضره كذا ويحاول ان هو يفتح معاها كلام ويقول حوار دي فتنة ليك دلوقتي يا ترى انت هتستجيبي للفتنه دي وتفرح ان في شاب بعكسك شاب بيكلمك وهتكلميه وهتجري ولا هتنكري هذه الفتنه ومش هتردي عليه ومش الفتنة دي تماما فهي دي النقطة يا جماعة تعلم ما شو الشاب ده لما روح مثلا البيت بالليل وهو يا جماعة قدام التلفزيون وبيقلب بريموت كنترول وهو بيقلب يا جماعة يلاقي مثلا فيها على احد قنوات الاغاني كليب بخليها مثلا وهو بيقلب جه عليها ودي فتنة ليك واختبار يا ترى انت هتكمل وتتفرج على الكليب او فيلم معين او مشهد معين وتكمل المشهد ولا هتنكر الفتنة فورا وهتقلب فورا ويمكنت في قلبك نكتة بيضاء يعني علامة بيضاء طيب لما نيجي الشاب قاعد الوقتي على, على النت على الفيسبوك أو قاعد على اليوتيوب ونلاقي كل شوية تلاقي فيه صايد فيه في الجنب كده شاهد مقطع ساخل اللي مش عارف ايه شاهد فضائح الفنانة الفلانية دي فتنة برضو يا ترى هتستجيب ليها ولا هتعرض وتقول معاذ الله إني أخاف الله وانت قاعد على الفيست لأن في بنت وصلت للأكاونت بتاعك وضيفاك وقالت لك ايه انت أولاي في كله كذا انا عايز اتعرف عليك ده أنا عارفك ده أنا امتبعك من زمان ده أنا كذا وكذا وكذا وتبدأ معك كلام ده فتنة جديدة يا ترى هتستجيب للفتنة دي وتقع في علاقة وتنسى رؤية ربا سبحانه وتعالى ليك ولا هتتجنب هذه الفتنة مش هتقع فيها الأنسلا كتير يا جماعة. الخلاصة إن باليوم ورا يوم لحن حكيناها شهر ورا شهر بالسنين يا جماعة. القلوب بتتغير القلوب بتتغير والله يا جماعة. القلوب ضعيفة والفتنة خاطافة. فا اللي بيحصل بقى؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا إن القلوب بعد الشر والسنين من واحد كل شوية يقع في الفتن والمعاصي والذنوب واحد كل شوية بيمكر الفتن والمعاصي والذنوب إلى قلبين. قلب اللي عليمين، قلب أبيض، قلب جميل، بيعرف المعروف وينكر المنكر وما بيتأثرش بالفتن ونحية التانية ربنا يعافينا قلب اسود مرباتا شديد السواد كالكوز مجخيا زي الكوز المقلوب لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر ويتلاقيه بيخوض في الشبهات ويخوض في الشهوات ولا يتبع إلا ما أشرب من هواء ماشي بدماهو ما بيعملش أنا اللي يجي على باله الحرام هو الحاجات اللي هو شايفها بس حرام والحلال هو الحاجات اللي هو محللها لنفسه فعشان كي يقولك والله أنا مزاجي الوقتي أن أنا أشرب السجر الفلانية مزاجي الوقتي أن أنا أطلع وإطلع الفلانية وهكذا فهو ده جماعة القلب الأسود اللي احنا نفسنا فيه يا جماعة ان شاء الله في أحلى شباب نفسنا في قلب جديد نسان احنا ان شاء الله خلال البرنامج نتعلم مع بعض ازاي واحدة واحدة مع بعض خطوة بخطوة نطهر قلوبنا وقلوبنا دي الاسفنجة اللي اتملت حاجات وحشة نحاول ان احنا واحدة واحدة نتهارها مع بعض ان شاء الله لحد ما نوصل للقلب الابيض الجميل عايزين يا جماعة نتفق مع بعض من دلوقتي اي فتنة ان شاء الله هنتعرض لها نحاول قدر ان كان ننكرها واحدة واحدة نكتة بيضة مع نكتة بيضة القلب شديد السواد هيبيض ان شاء الله وهيرجع قلب ابيض جميل من تاني يا جماعة ان شاء الله طيب عاوزين نشوف يا جماعة يا ترى ايه هي نماذج احلى شباب اللي ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليها في القرآن الكريم واثنى عليها في الحديث القدسي ونشوف ايه هي يا ترى النماذج اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عليها يا جماعة في الحديث الشريف صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما نيجي نمسك القرآن الكريم. ونحاول ان احنا نشوف ايه هي النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليها من افضل الناس ومن افضل العباد ومن احلى شباب عشان نعرف ايه النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها وبيفضلها لما نيجي نبدأ يا جماعة من اول القرآن الكريم وهي ليت تفتحوا القرآن يا جماعة نبدأ من اول صورة بيتكلم عن المتقين وصفات المتقين ألف ليم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يقولوننا بالغيب إلى آخر الآيات فدي صفات المتقين إحنا اتفقنا جماعة إن إحنا في أحد شباب بنحول نجمع ما بين ثلاث حاجات قلنا إيه هم عشان نشوى الناس فاكرة ولا لأ رقم واحد التدين ها رقم ثين إيه يا جماعة التفوق رقم ثلاثة التطوع تعال أما نشوف النمازج دي يا جماعة ونمازج الثناء على القلب والثناء على العقل والثناء على العمل في القرآن والسنة مع بعض يا جماعة عشان بدل من ألف كلام من عندنا. لا. نشوف كلام ربا سوعة تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نشوف يا جماعة ربا سوعة تعالى هو بيتكلم عن صفات المتقين في بداية سورة البقرة شوف المتقين التقوى ده عمل قلب يا جماعة ده التدين بأول فيها عندنا فاء في أول سورة سورة البقرة وربنا قال إن المتقين دول نهايتهم إيه أولئك هم المفلحون انتهت الصفحة لكلمة أولئك هم المفلحون طيب ده بالنسبة لنقطة التدين عاوزين بقى الجزء اللي بيخاطب العقل الجزء اللي بيثني على العلم لما نشوف يا جماعة خواتين صورة أولي عمران لما نلاقي رب مات على وهو بيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب يا جماعة شوفوا ثناء رب مات على على العقول وثناء رب مات على على الناس اللي بتفكر بقولها يا جماعة قولي الألباب لما تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت عليه الآيات دي وتدبر فيها سيد عيشه بتحكي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تدبر هذه الآيات بكى حتى بلل إحيته وبكى حتى بل الأرض انتم متخيلين بعد كده يا جماعة أيو... بعد كده يا جماعة بنلاقي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ويل ويل لمن يقرأ هذه الايات اللي هي يا جماعة فيه أواخر سورة اه آله عمران ولم يتدبر فيها ويل اللي يقرأ الآيات دي ولا يتدبر فيها طيب احنا كده شفنا سناء الله سبحانه وتعالى على القلوب نقطة التدين وشفنا النقطة التانية يا جماعة اللي هي نقطة العقول قولي الألباب والتدبر والتفكر في خلق الله والسماوات والأرض واختلاف الليل والنهار طيب تعالنا بنشوف النقطة التالتة بتاعت التطوع والأعمال الخيرية بقى يا جماعة تعالنا ربا تعالى يتكلم عنها في بداية صورة المؤمنون تعال نشوف صفات المؤمنين في صورة المؤمنون ربا سبحانه وتعالى هو بيقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الصفات ربنا قال عليهم في الآخر ايه يا جماعة؟ ها؟ قولوا معنا كده وتصوروا معنا يا أحد شباب أولئك هم, الوارثون. أولئك هم الوارثون خلاص الذين يارثون في الدوسة هم فيها خالدون لما تلاقي في نفس الصورة جماعة ربا صمدت على هو بيتكلم عن عمل المؤمنون للخيرات وهو بيه وهو بيه في قول الله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها صعب يكون هو ده جماعة المسرع في الخيرات ناس بتعمل عمل صالح وعمل خير وعمل تطوعي يعني يا جماعة لو تدخلوا على البيت الجميلة بتاعتنا أحلى شباب وتشوفوا التنافس في الخير ما بين فريق الشباب وفريق البنات في كل المحافظات وفى دول كتير من العالم اللي تكون لها فرق من أحلى شباب وبتنافس معنا في الخير وفي المشان خيرية اللي إحنا بنعملها وشعرنا في أحلى شباب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهم هدول يا جماعة يبقى إحنا كده جبنا من القرآن الثناء على نماذج الثلاثة جماعة. صفات المتقين اللي بتخاطب التدين والقلب في سورة البقرة ومخاطبة العقل ونقطة التفوق الدراسي والمهني وقولي الألباب اللي في خواتيم آل عمران وقلنا في سورة المؤمنون ربص مطرة بيتكلم عن العمل الخير والمسارعة في الخيرات واللي يعملوا أعمال صالحة طيب. آه. عايزين ايه يا جماعة كمال بعد كده عاوزين نشوف الصفات اللي ربا سبحانه تعالى اسمع عليها في, في اواخر صورة الفرقان لما نيجي نشوف حسن الخلق بقى ربا سبحانه تعالى وهو بيقول في صفات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونة شايف الاخلاء شايف اسوب حتى ما وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونة طب لو حد يغلط فيه طب لو حد يشتمه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ما يردش عليه قالوا سلاما لا نبتغل الجاهلين في آية تانية هو ده يا جماعة حسن الخلق ده اللي احنا نفسينا فيه يا جماعة في أحلى شباب نفسينا في أحلى شباب الأحلى قلوبا الأحلى عقولا الأحلى أعمالا نجمع ما بين التدين والتفوق والتطوع وفي نفس الوقت حسن الخلق يا جماعة أحلى شباب دعوة للتكامل نفسينا نحنا نكمل الحاجات دي مع بعض. طيب ده في القرآن يا جماعة طبعا فينا مزج كتير زي صفات المصلين في صورة المعارج وصفات المؤمنين في صورة الزاريات كلام كتير مش هنقدر وقت حلقتنا يكافل نحن إن نقول إنما إن شاء الله هنقف معاه في حلقات تانية إن شاء الله طيب عاوزين سريعا كده نقول ولو نموذج واحدة يا جماعة من الحديث القدسي والحديث القدسي يا جماعة تبقى جميل أو فيها خطاب مباشر للناس لما تيجي تشوف سيدنا موسى والحديث في صحيح مسلم لما نشوف سيدنا موسى وهو بيخاطب رب الصلاة على وبيسأل عن أعلى أهل الأعلى أهل الجنة منزلة وأدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم من دنيء. عوزين نأخذ الجزء اللي هو بتاع من هم أعلى الناس منزلة عند رب الصلاة على من هم أعلى الناس اللي في درجات الجنة اسمعوا يا جماعة قول الله سبحانه وتعالى عنهم اسمعوا يا جماعة من هم أعلى الناس من هم أحنا شباب قال الله تعالى أنه يا جرى في في الحديث القدسي أولئك الذين أراد أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر هم دول يا جماعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث القدسي ده تلى الآية الجميلة لسورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا جماعة هم دول أحلى شباب هم دول أفضل نماذج أثنى عليها ربان صحوة تعالى يا جماعة هم دول ان شاء الله يبقى جزائهم الفردوس الأعلى ده اللي احنا نفسنا نوصله ده اللي احنا نفسنا نحققه يا جماعة ان شاء الله شفت كلمة غرست كرامتهم بيدي شفت احنا بعد ما تكلمنا عن نقطة التفوق والتدين وحسن الخلق والتطوع عاوزيني نقطة الكر الشباب أعزة شباب أحرار ما هماش عبيد شاب عنده عزة نفسه وكرمه ودي من أجمل أشياء يا جماعة بعد كده لما نيجي نشوف بعض النماذج في السنة في آخر الجزء الأولاني يا جماعة من حلقتنا هناخد ثلاث نماذج صغيرة النماذج الأولاني لما نيجي نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن السبعة اللي بيظلهم الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله يوم القيامة منهم إيه يا جماعة ها قولوا معايا بقى السنة على شاب في, إيه وشاب نشأ في طاعة الله. والله يا جماعة يا بخت يا بخت الشباب اللي من هو صغير أهلهم بيحفظوه من القرآن وينشأ في طاعة الله ده شاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيبشره أنه يبقى من السبعة الأمينين يوم القيامة اللي في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش يوم القيامة في ظل الله سبحانه وتعالى طيب بعد كده يا جماعة لما نيجي نشوف حديث جميل قوي خصوصا للشباب اللي في علاقات غرامية معينة وعلى طول بيقع في حاجات حديث جميل قوا جماعة أبشر به الشاب اللي للاسف من كتر ما هو لاصحبه في الجامعة كل واحد ماشي مع بنت وكل بنت مشي مع واحد يقول الله هو أنا ليه مش مع واحد هو يقول الله هو أنا ليه مش في علاقة اسمع باء وأبشركم كلكم بالحديث الجميل ده جماعة وده حديث عقبة ابن عامر وصحبه الشيخ الألباني الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على ما جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوت له اسمعوا الحديث تاني جماعة وحفظوا واحفظوه واكتبوه وبشروا بيه الناس على الفيس وفي كل حته إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له معناه ايه يا جماعه الكلام ده معناه كلمة لا صبوة له يعني ما وقعش في صبابه قبل كده الشاب اللي ما وقعش في علاقه غراميه قبل كده اللي فعلا مرته هي أول واحدة في حياته تصدق إن ربنا سبحانه وتعالى بيعجب ليك إيه إيه بيعجب ليك. وفي احاديث ثانيه يا جماعه لما ربنا سبحانه وتعالى بيعجب لعبد أو يضحك لعبد يخرج من قبره الى الجنه من غير حساب ولا سبقت عذاب، فاحنا بنبشر الشاب يا جماعة اللي بيبقى ما دخلش في أي علاقة قبل كده يا جماعة إن ان شاء الله ربنا راضي عنك وتكون من أفضل الشباب عند الله سبحانه وتعالى وانت فعلا من احلى شباب. آخر حديث هنقوله جماعة في الجزء الأول ونخرج بعد فاصل حديث يا جماعة والله يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الورد. حديث مهم أوي أوي يا جماعة من اهم الحديث اللي هنتكلم عنها في برنامج من أحلى شباب وهم عليها الكثير من أعمالنا. هنعرف فيها منهم أحب الناس الله هنعرف إيه في إيه هي أحب الأعمال إلى الله يا ريت يا جماعة ورق وقلم وكتب ورايا الحديث ده حديث من أروع ما يكون يا جماعة الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اسمه الحديث با يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب معنا يا جماعة أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس الله شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب لك من الآخر وقال لك أحب الناس إلى الله من يا رسول الله أنفعهم للناس طيب وإيه هي بقى يا ترى أحب الأعمال إلى الله في نفس الحديث خمس أعمال يا جماعة يريد تكتبوهم وتحفظوهم وتنشرهم في كل حتة النهاردة يا ترى إيه هم أحب خمس أعمال إلى الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وأحب الأعمال إلى الله عدوا معايا واحد صرور تدخله على مسلم إنك تدخل صرور السعادة على عبد مسلم رقم اتنين او تكشف عنه كربة ان يكون في عنده كربة ومعنى انت تكشفها من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رقم 3 او تقضي عنه دينا انك تلاقي حد معين مديون وعليه دين وهي تسجن او تسجن في 50 جنيه ولا في 100 جنيه تجمع له وتحاول انك تفك دينه رقم 4 او تطرد عنه جوعا الناس يا جماعة اللي شغالة في الخير والشنط الشهرية واطعام المساكين والافترات والكلام ده او تطر الجميلة أو pouch يا جماعة اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترى الاعتكاف ليه شعر في المسجد أفضل ولا لأنه يعمل مع حد حاجة أو مش مع حد في في مشوار أو يعملّ له حاد معانًا اسمعوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عن ح tissues يا Linda صلوا على الحبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبوا علي من أن اعتكف في هذا المسجد شهرا اسمعوها يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي مع أخي المسلم في حاجة إن أنا أشوف له مصلحة معينة ع له مشوار معين وهو تبعه مش قادر يعملو أعمله له ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أو لأن أقضي لأخي المسلم حاجة أحب إليه من أن أعتكف في المسجد شهرا الدين يا جماعة مش مجرد صوم وصلاة أو دين كهنة في المسجد لا دين حاجة جماعة أحلى شبابا جماعة هي حياة جميلة جدا وكوميونتي كبير جدا جدا يا جماعة إن شاء الله هتلاقوا اللينك بتاع البيج وقدمكم الوقت يا جماعة. اخلوا الوقتي على البيج وانا بقولك قبل ما تعمل لايك اتفرج على الشغل بتاع الناس عشان ان شاء الله لما تعمل لايك ما تبقاش مجرد واحدة عن لايك لا اعوزينك واحد معنا ان شاء الله في فريق احلى شباب فاصل ونرجع لكم وعرصون ان شاء الله يا جماعة وانتظرونا في الجدء التام الحلقة ان شاء الله بأنفسنا ونزيل ما آسِي ماضينا، والنبَد عصرا نملأه عملا بجود آياتنا، ونقيم جسورا من فضة ودروعا حقا تحمينا، ونضيء عقولا ترشدنا، ونعيد مكارم تهدينا. نعيد مكارم مدئ ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا أنا بكم يا جماعة في الجزء الثاني من حلقتنا الأولى من برنامجكم الشبابي جدا أحلى شباب. اتكلمنا في الجزء الأول يا جماعة مين هم أحلى شباب؟ وقلنا مين يا ترى النماذج اللي عليه عليها ربصناها تعالى في القرآن وأثنا عليها في الحديث القدسي وخدنا بعض النماذج اللي أثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة جزئين صغيرين من الحلقة. الجزء ده هيبقى مثلا حوالي 8 دقائق هنتكلم فيه بإجازة عن فريق قامد جدا فريق أحلى شباب وجزء أخير إن شاء الله هنتكلم فيه. عن برنامج أحلى شباب وخطته إن شاء الله يبقى متأسم إزاي وضيوفنا والمفاجآت الجميلة اللي, نبقى اللي هنبقى عاملينها إن شاء الله طيب عاوزين نتكلم يا جماعة عن فريق أحلى شباب الفريق الجامد جدا من أقوى الفرق ما شاء الله اللي تكونت في الفترة الأخيرة في حوالي أسبوعين بقى معانا ما شاء الله أربع تلاف فرض ما شاء الله من أجمل ما يكون من كل المحافظات في مصر على صفحتنا الجميلة صفحة أحلى شباب يا ريت يا جماعة تخشوا عليها دلوقتي إن شاء الله جماعة ونتواصل عليها مع بعض وقلنا إن إحنا عندنا فريقين فريق للشباب وفريق للبنات وفي تنافس مستمر ما بين الفرقين عندنا فريق في كل محافظة وفي معانا فرق جميلة في دول كثيره زي الجزائر وزي العراق وفي لينا متابعين من فرنسا ومن أمريكا ومن دول جميلة جدا وبيعملوا شغل رائع ما شاء الله طيب عاوزين نتكلم عن ايه بقى يا جماعة احنا واحنا بنتكلم في فكرس في أحلى إيه إيه شباب ما بين التدين وما بين التفوق وما بين التطوع ان شاء الله هنتكلم في بوقت اخير ان برنامجنا هيبقى متقسم ثلاث اجزاء الجزء الأولاني الجزء بتاع التدين وبنتكلم من منظور ديني الجزء الثاني الجزء بتاع التنمية البشرية والتنمية الإيمانية وهنتكلم في التنمية الإدارية وهنتكلم في موضوع ده كويس قوي إن شاء الله بعد كده الجزء الثالث جزء مشاريع أحلى شباب أحلى شباب يا جماعة البرنامج اللي جلاله القديم وده لوقتي أنا مجرد مقدم لهذا المشروع الرائع ممثل لهذا الفريق الرائع اللي من كل حتة ما شاء الله وعاملين شغل من أجمل ما يكون والبرنامج ده هو النافذة بتاعتهم للعالم إن شاء الله. طيب لو عايزين نتكلم بقى في شغل التنمية البشرية مختصرًا بقى وعايزين نتكلم عن سлогان، الفيجن، الميجن، الأوبجكتيفز وبا بعض الأكتيفيتس اللي احنا هنعملها إن شاء الله. أول حاجة بقى بالنسبة لأور سلوجان شعارنا في أحلى شباب ها الناس اللي معنا في أحلى شباب على البيج يا ريت يكونوا عارفينه مع أحلى شباب. I have... ما فيش مستحيل بجد يا جماعه الناس اللي تشتغل في الخير وبتعمل اعمال جميلة كتير مهما كانت صعبة بدم العمل ده لله مهما كان صعب الواحد استعم بالله ولا تعجز وهتقدر تعمل العمل ده ان شاء الله يا خلال الاسبوعين اللي فاتوا طلبنا من فريق أحلى شباب ان هو يعمل حاجات معينه ويجيب عدد معين من البطاطين وصلنا بفضل الله لحوالي ألف بطانية وعدد معين من القطع وفضل الله قربنا من 1500 قطعة ملابس هنتكلم ان شاء الله عن تفاصيل المشرف الحالات ب وفضل الله موسى بقت جمدة جدا والناس عملت إنجازات خطيرة جدا وقوية جدا ما شاء الله فإحنا شعرنا في أحلى شباب مفيش مستحيل طيب إيه رؤيتنا بقى إيه بتاعتنا في شباب في شباب يا جماعة إحنا رؤيتنا اللي إحنا بنحلم به إن إحنا نبني مع بعض جيل من أحلى شباب متدين حق التدين متدين بجد وعلى خلق ويكون متفوق دراسيا ومهنيا من إعدادي وسنة وطلب الجامعة وحتى بعد كده الناس اللي خرجوا ماجستير ودكتوراه ودبلومات مهنية ودبلومات وظيفية وكذا تنامي من نفسك ويبقى نجاحك ملوش حد النقطة الثالثة يا جماعة انه يكون شباب غير انه متدين بجد على خلق وغير انه متفوق دراسيا ومهنيا انه يكون مجتهد في العمل الخيري والعمل التطوعي ونحقق التنمية بالإيمان ونحقق التنمية بالإيمان وهنتكلم في تفصيلة للنقطة دي إن شاء الله فيما بعد إن إحنا عندنا الغاية مش التنمية لا الغاية الإيمان واحنا الوسيلة عندنا نحب نحاول إن إحنا نتدين ونتفوق ونتطوع واحنا إن شاء الله لما هنؤمن هتتحقق التنمية الوحيدة يا جماعة بالعمل من غير كلام كتير قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومنك تؤمن؟ فالإيمان عندنا في صلنا أوصوف كلمة تحقيق التنمية بالإيمان إن إحنا منحقق الإيمان إن شاء الله هتتحقق التنمية الوحيدة إن شاء الله طيب ده بالنسبة جماعة لرؤيتنا إيه الميجان بتاعتنا إيه رسالتنا باجي مع في أحلى شباب بالنسبة جماعة لرسالتنا في أحلى شباب رسالة ثلاثية الأبعاد 3 دي لو ناخد مثلث مع بعض كده جماعة على رأس المثلث رقم واحد إن إحنا مصلح دنة تلت حاجات بحرف الدي اولا إن مصلح دنة رقم 2 يا جماعة أن إحنا نصلح دنيتنا ده الجزء الثاني من المثلث يبقى أن إحنا نصلح دينا ونصلح دنيتنا الجزء الثالث يا جماعة أن إحنا نصلح دين ودنيا غيرنا طيب نصلح دين ودنيا غيرنا إزاي؟ بالدعوه إلى سبيل الله سبحانه وتعالى بالحكم والموصل الحسنه وبنعمل الخيري والتطوعي وخدمة الناس ومساعدة الناس ومساعدة المحتاجين وهكذا فده اللي احنا عاوزين نعمله يا جماعه وده اللي احنا عاوزين نوصله في أحلى شباب وهي دي رسالتنا الثري دي اللي قلنا عليها إن احنا نصلح ديننا ونصلح دنيتنا ونصلح دين ودنيا غيرنا ممكن واحد يقول أنا مقتنع معاكوا بالنقطة اللي في الأول نصلح ديننا أوكي ونصلح دنيتنا انما احنا مالنا ومال دين ودنيا غيرنا مستحق أن يولد من عاش نفسه فقط ومحدش برضه في ناس الوقت يقول لك يا عم يعمم الناس أحرار إنتوا ليه أوصياء على الناس ومش عارف الكلام اللي احنا بنسمعه أبدا والله إنت لما تيجي تشوف حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الدين النصيحة لخص لك الدين في كلمة لما تلاقي ربه سبحانه تعالى بيقول في صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إن أنا أوصيك أنت توصين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ده بالنسبة جماعة لي رسالتنا في أحلى شباب طيب بالنسبة يا جماعة ليه أمثلة ليه مشاريع إحنا إن شاء الله هنحاول نعمل كل حاجة مرتبطة بالأركان الثلاثة اللي إحنا قلناها سواء التدين والعمل والتقرب الله سبحانه وتعالى واحدة واحدة ونتكلم إن شاء الله في الجزء الأخير برنامجنا اللي هنتكلم عنه في الجزء بتاع التدين وتقارب الله خطوة بخطوة إن شاء الله والعمل الدعوي وبعد كده يا جماعه النقطه التفوق الدراسي والمهني والتنميه البشريه والتنميه الاداريه واحد يقول لك اه يا عم تنميه بشريه بص لما نقول كلمه التنميه البشريه دي هلاقي ان الناس فريق من اتنين في يقول لك اه والله التنميه بشرية دي انا بحبها جدا حياتي. ده حياتي انا يا دكتور ابراهيم الفيه غير في حياتي وكذا وكذا وكذا وزي ناس تتكلم فيها وناس تقول لك بقول لك يا عم بلا تنمية بلا بتاع ده ناس بتوع كلام وبتوع التفاؤل والدنيا حلوة والدنيا جميلة وكلام في كلام بيعملوش حاجة انا بيعيبكم ان شاء الله ان احنا باذن الله هنعمل احلى شغل مع بعض ان شاء الله ويبقى مش مجرد كلام لا باذن الله هيبقى عمل في عمل في عمل ان شاء الله وهن وهنربط التنمية البشرية ونستخلصها من القرآن والسنة ونكتشف إن ربصفع تعالى في القرآن قبل ما نقول قال ديل كارينج قبل ما نقول قال ستيفن كوفي لا والله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة وسبق الناس دي كلها من الكتب الجميلة اللي هنشحنها جماعة كتاب استمتع بحياتك لدكتور دكتور محمد العريفي كتب رائع في التنمية البشرية والإدارية بقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بعد سنة يا جماعة ان شاء الله ده بالنسبة له التداين بالنسبة له ده بالنسبة التداين والتفوق بالنسبة له التطوع يا جماعة دي اخر حاجة من التكلم عنها في الجزء ده الوقتي اللي فيه فرق يا جماعة ما بين العمل الخير بس والتطوع وعمل الخدمة المجتمعية العمل الخير يا جماعة زي شيخ هيك كفالة الاسر الفقيرة زي شنط المساعدات الشهرية اللي بتتعامل للاسر دي اللي هي بتتوزع اللي بيبقى فيها بقوليات وفيها المواد بس بل طب الفترة دي زيت وسكر خالص لأن الناس غلط في حاجات تانية كتير ممكن إنها تتحطم وتحط اللحم وتحط إيه فلك إن شاء الله فهيتحط فيها بخزر طبعا ف بإذن الله هيبقى في شغل مساعدات شغل كفالات الأئتم كل أشكال العمل الخير عشان ما نطولش على وجه التسامح موجودة على البيج وعمل الخدمة المجتمعية زي ايه يا جماعة في فرقة من مجرد العمل الخير والأسر والأيتام والكلام ده والخدمة المجتمعية زي ايه؟ فكنا يا جماعة بعد الصورة مثلا كنا نشوف بعض الشباب الجميل في الشوارع وهو بيدهن الأرصفة وبيعمل النظافة والتشجير الشوارع ونعمل مع بعض تجديد في المستشفيات وبناء الأقسام وشغل وزيارة المسنين والمرضى والمستشفيات إن شاء الله يا جماعة مشروع أحلى شباب مشروع من أجمل ما يكون إن شاء الله عايزينكم تدخلوا معانا الوقت حالا إن شاء الله على البيج بيج أحلى شباب إن شاء الله هتلاقوا اللينك بتاعها موجود ادخلوا الوقتي وتفرجوا على الشغل ولو كنت شاب انضم فورا ليه فريق الشباب ولو كنت بنت انضمي لي فريق البنات واحنا في انتظاركم يا جماعة إن شاء الله هنخرج فاصل سريع وهنرجع لكم إن شاء الله عشان نعرف فكرة البرنامج إيه بالضبط إن شاء الله ابقوا معنا من ثقة ودرعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم عن حقا تحمي ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا أهلا بكم يا جماعة في الجزء الأخير من حلقة ما النهاردة الحلقة الأولى من برنامج أحلى شباب حلقة المقدمة اللي فيها الفكرة رب تكونوا فهمتوا نقصد إيه بكلمة من هم أحلى شباب وياريت تكونوا فهمتوا الفكرة بتاعت الفريق وياريت تكون الناس دخلت على البيج الوقتي وعرفت إيه النظام وبدأت تسألها ستلقوا إن شاء الله ناس بجهز لكم على البيج اللينك بتاع فريق الشباب واللينك بتاع فريق البنات عشان تنضموا ليه فورا إن شاء الله وكونوا كل واحد فيك وشاب حلو من أحلى شباب إن شاء الله طيب عاوزين نتكلم يا جماعة إن شاء الله عن برنامجنا وتأسمته للفترة الجاية إن شاء الله يا جماعة برنامجنا يا جماعة زي ما فكرتنا 3 في 1 برنامجنا برضه 3 في 1 يا جماعة الحلقة بتاعتنا تبقى حوالي ساعة للربعة وقال من ساعة بحاجة بسيطة متأسمة 3 أجزاء الجزء الأولاني جزء خاص بالتدين بنتكلم عن التلاتة تاعة بتاعنا جزء خاص بالتدين وندرج مع بعض واحد واحدة فيه التاني خاص الدراسي. والمهني والتنمية البشرية الإيمانية اللي بنقول عليها والجزء الثالث يا جماعة الجزء الخاص بالتطوع والمشاريع قلنا ده الجزء بتاعكم انتوا ده الجزء بتاع احلى شباب اللي انتوا ضيوفه وانتوا ابطاله ان شاء الله طيب بالنسبه ليه الجزء الاولاني اللي هو بتاع التدين احنا جماعة طبعا اغلب جمهورنا الوقتي من الشباب وطبعا احنا فرحانين بكل الناس اللي علينا الوقت يا جماعة من ابائنا وامهاتنا اللي ياريت ان شاء الله يشجعوا ولادهم ان شاء الله ان هم يتابعوا حلقاتنا ويتابعوا برنامجنا ان شاء الله لان هنتكلم عن بر الوالدين وهنتكلم عن كل حاجة باذن الله يا اولهم يعني هنكمل عن المذاكرة بإذن الله والكلام ده بالنسبة لي الحلقات الجاية ان شاء الله احنا اغلب الشباب الوقت يا جماعة في امتحانات الامتحانات اغلبها هتخلص على 20 او 23 بإذن الله ربنا ييسر لنا البقاء الحلقة الجاية ان شاء الله تبقى يوم الاثنين 13 واحد والحلقه اللي بعدها ان شاء الله 20 واحد هنكون لسه في موسم الامتحانات فهنتكلم في الجزئين الاولانيين من حلقتين جايين ان شاء الله عن الامتحانات سلسله قويه جدا يا جماعه ان شاء الله بعنوان هل أنت مستعد للامتحانات وهنشوف إزاي الواحد يستعد للامتحانات قلبا وعقلا وروحا امتحانات الدنيا وامتحانات الآخرة هنتكلم عن المعاني القلبية والمشاعر الجميلة اللي الواحد يتكلم عنها هنرد على سؤال الشباب اللي بيقول أنا والله بحس بالدي والزها والخن أو الكتاب أيام الامتحانات وبقى مش طايأ مذاكرة واحد يقول لك أنا بكره المذاكرة واحدة تقول لك أنا بقدرش أقعد على الكتاب أنا نفسي أحب المذاكرة هنتكلم عن تجديد النوايا إزاي نحب المذاكرة هنتكلم كيف نتخلص من الزها والملل والكسل والإحباط والاكتئاب أيام الامتحانات وهنتكلم عن المعاني القلبية الجميلة اللي نعيش هيا وفي نفس الوقت أجمل تطبيقات التنمية البشرية والتنمية الإدارية في أيام الامتحانات. إزاي أخذ فاصل أفضل فواصل اللي أخدها؟ طرق المذاكرة، الأسئلة اللي ذكرها والأسئلة اللي ما ذكرهاش، أذكر إزاي؟ أحفظ إزاي؟ أراجع إزاي؟ هنستفاد مع بعض، إن شاء الله يا جماعة. زي ما قلنا أحلى شباب، شباب متدايين، أحلى شباب، شباب متفوق. فدا اللي إحنا إن شاء الله السنة نتكلم عنه، إن شاء الله ونكتفي في الحلقتين الجايين. وفي الحلقتين الجايين إن شاء الله يا جماعة هنتكلم في الجزء الثالث اللي قلنا ده الجز بتاعكم أنتم، الجز بتاع. أحلى شباب وفريق أحلى شباب هنتكلم إن شاء الله في الحلقتين الجايين عن المشروعين اللي إحنا بدأناهم بالفعل على بيج أحلى شباب مشروع تجميع البطاطين والأنحفة في موسم الشتاء اللي احنا فيه ومشروع تجميع قطع الملابس وعايزكم تخشوا إن شاء الله على البيج وتشوفوا الصور إن شاء الله يبقى معنا تقارير فيديوهات جميلة في الحلقات الجاية إن شاء الله تفرحوا على الشغل الرائع اللي فريق أحلى شباب في المحافظات عاملينه وكنا وعدنا الفريق المحافظ الأفضل في كل حالة إن شاء الله نقول عليها الفريق المتصدر لحد الوقت فريق محافظة الإسماعيلية إن شاء الله بنحييهم كلهم من هنا ما شاء الله فخشوا وعايزين المحافظات التانية تسخن وتكتب تعمل شغل جامد ما شاء الله بعد كده يا جماعة في الجزء بتاعت تدين هنتكلم في برنامج جميل إن شاء الله مع بعضنا جماعة اسمه خطوة بخطوة إن إحنا إن هذا دين متين فأوغل فيه برفق في ناس تاهت يا جماعة في الفروع ونسة الأصول عاوزين نمشي خطوة بخطوة في الطريق إلى الله بشرط إن الخطوة نساهل قدام ما نرجعهاش لورا هنتكلم في الالتزام خطوة بخطوة كده جماعة إن شاء الله في برنامج جميل هي يعجبكم بإذن الله وأول حاجة هنبدأ في موضوع التمارين بشيء بعد الامتحانات يا جماعة. إن شاء الله شرح كتاب استمتع بحياتك ويكون معنا ضيف جميل إن شاء الله من فريق أحلى شباب نشرحه مع بعض بإذن الله وهنتابع المشاريع. عاوزكم يا جماعة تتواصلوا معانا على صفحتنا الوقت يا جماعة إن شاء الله. وتتواصلوا على الأكاونت الخاص بي على الفيسبوك. عاوزين مقترحاتكم. عاوزين أفكاركم. عاوزين مشاريعكم. شاركوا معانا يا جماعة في مشروع البطاطين. وشاركوا معانا في مشروع الهدوم. لأنه كانوا تفصيلهم من المرة الجاية. صوروا من شغلكم وبعتولنا على البيج. واحنا إن شاء الله هنعرض شغلكم من شاء الله في البرنامج البرنامج ده بتاعكم يا رب يا جماعة إن شاء الله تكون الفكرة عجبتكم وكونوا فهمتم برنامجنا إن شاء الله بيتكلم في إيه وكونوا من متابعينه يا رب إن شاء الله ونسأل الله نرضا سبحانه تعالى يبارك في هذا البرنامج ويجعله من أجمل البرامج الشبابية النافعة لكل الشباب يحبوها إن شاء الله وتربي عليها بتنساش ان شاء الله تشياروا فيديوهاتنا إن شاء الله أول ما تنزل على البيج في كل مكان إن شاء الله ونتقابل ببيتنا يا شاء الله يوم الاثنين الجاي عو تنصح كل اتنين ان شاء الله الساعة تسعة الى الربع بالضبط ان شاء الله على قناتكم الجميلة قناة الندى يا جماعة وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكم السلام عليكم معا ونزيل مآسي ماضينا عصرا عملا بجهود ونقيم جسورا من فقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا